وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير إِلَّا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وجدنا اباءنا على ام متي وإن على آثارهم قتذل